وَأَدَيْنَاهُمُ النَّجْدَيْنِ فَلَقُطَّ حَمَلَ عَقَبَهَ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْعَقَبَهَ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَو مِسكينَ ذَمَت رَبَ ثمَُّ كََ مَِ الذيذينَ آممَنُ وَتَوصَو بِ الصَّابِِ وَتَو صَو بِمَوحَمَ أُلائِكَ